بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسرا ففي ذلك قسم للذين حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ا رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمودا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 وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاملون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 국민 of the帶.